أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ معلوم فقدرنا فنعمل قادرين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو أموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ما أنفرا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا غليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر